مثل ذنوا بأصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذين وعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور وَسَقَى فِي الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي قُرْضٍ يَعْبَثُونَ وَمَا يَدْعُونَنَا إِلَىٰ مَا دَعَا هَٰؤُلَاءِ مَا هِيَ إِلَّا فِرْعَوْنَ الَّذِي كُنْتَ